اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني, ونحن أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثناه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 يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين